وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدَرَّكُم مِّن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب فَلَا فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب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 وتسير الغبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يومي دعون إلى نار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 والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بِهِمْ ذريتهم وَمَا ألتناهم مِنْ عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم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 فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مجنون أَمْ يَقُولُونَ شاعر نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 تمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغش الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 بك إذ أنأَ شأك من الأرض وإذثم جنة في مطون أُمه هااتِكم فلا تُزكُأَ فسَكم هو علمم بما التقااق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 أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة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 كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر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 وَلاقددهُ بقشةنا فتم روب النُذر وَلاقد ر ودوه عن ضييفه فط مسن عيونهم فذوق عذابي والُذر ولاقد صهم بكرة عذااب مستقير فذوق عدبي والذر وَلاقد ي السرن القرآن للذكرِ فَهلم مذكل.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 فل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما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 شَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 فضونَ إِللاا بسُنطان فَبأَ آلَ إ رَبّكُمَا تُكذبان يُرْرسَلعَلَكُ ماَا شوظُ مَِّارَنُ حاسُ فَنَةً تَص فَبأَ آلَ إ رَبّك ماَا تُكَذّبان فإذًا انشقت السماء فَكَانَتْ وَْدَةً كَذّهان فَبأَ آلَ إ رَبّكمَا تكذبان لا يُسْأَلُ سن ہندی ان سو رج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 مِنْ دونُهِ مَا جَّان فَبأَلَ إ رَبّكمَا تُكَذبان فبأَ آنا إ رَبكما تكذبان فيهمَا عينان الضاختان فبأَنا إ رَبّكما تكذب فيهمَا فكهَة وَنخْلُ وَر فبأَ آنا إ رَبّكما تكذّبان فيه خَر حسان فبأَ آلى إَّكما تكذب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 وَفاكِهَة مِماا ييتَخَيرون وَلَحْمِ طَيْر مِماا يَشْتَعون وَحُور نعين كَأَمثَ لِلُقلْلُ إِ المَكْنُون جَزَأَ بِماَا كانَوا يَعْعمللون لا يَسَعُونَ فيِيهَا لَغْوَو وَل تَأثمَا إِللاا قلًَا سَلًََا سرَلََا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 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا الا بلغت الحنقم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون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 وََّذ خَلَقَ السماواتِ وَالأَرضَ فيِي سِتَّةِ أي مِنْثُاستَوعَ العْج يعلم ماَا يلج في الأرضِ وما يخرج مِنْه وماَا ينزِل مِن السماءِ وَما يعْْج فيهَا وَهُو معك وَوهو معكمُم أين م كُنتُم والله بماَا تعملون بصير. لَ مُلكُ السماواتِ والالأَرض وَإِن اللهَّ تُرجعُ الأمور يُولج الليلى ف النَّهَارِ وَيُولِج النَّهارَ فِي الَّل وَهُو عَمُ بذاتِ الصّدور آمِنُ بالِالناهِ وَرسُولِهِ وَآفِقُ مِما جَعللَكُم مزدَخْلَ فينَ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم, وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أن اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وفي الآخرة عذاب شديد وَمَغْفِرَةٌ من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض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 وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِطُغْيَانِ أَرْضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون